تحلوا سعائر الله ولا السهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً ورضوانا. وإذا حلنتم فاصطادون ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنهم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 اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف ليفم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمْ مَا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِنَا أتن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب من قبلكم إذا آتيتمه نأجوره نمحصنين محصنين ويرمسافحين ولا متخذين أخدا وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَظَّطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست أو لمست نساء فلم تجدوا ما فتيم مصيبة طيبا فتيم مَنْ صَعِيدَهُ طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وانكرون نعمت الله عليكم وميثاقه الذي وافقتم به اذ قوامين لله شهدا بالقصّ ولا يجرّ منكم سنة نقر من على ألا تعذلون، يعذلون وأقرب للتقوى والتق الله، إن الله خبير بما تعملون وعدم ظلم.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 بسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعد الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إن انكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لكفر عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاق فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرين بينهم فأغرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم يَا مَا وَسَوْف يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كثير قَدْ جاءكم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 من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله بلك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسول أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء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 وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى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 أنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن غَامَهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً في فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى القوم الْفَاسِقِينَ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 لئي بسط إلي يدك لتقط لي ما أنا ببسطي يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تقو أب إثم وإثمك فتكون من أصحاب النعيم وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله رابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة قال يا ويلتا أعدزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوادي سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وَقَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الناس جَمِيعًا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساذا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تالوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم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 والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرون ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكلون للسحث فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ ما يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولا وَكَمْ فَئْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى ونور مصدق لما بين يديه من التوراة وموعدة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أزل الله فيه ومن لم يحكم بما أزل الله فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاطِئُونَ أَيَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَمًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُهُ وَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل من جعل منكم شرعته ومنهاج ولو ساء الله لجعلكم أمته واحدة ولا كل يبلوكم فيما أتاكم فاستدقوا الخيرات إلى الله وارجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 وهم اولياء بعض ومن يتولهم دينكم فاننه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم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 ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدة أي مالهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا فاسرين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجادلون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يبتيه من يشاء والله واسع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 من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت شظم ما كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعذوان وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يصمعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعلوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله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 أقام التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربِّ ملأ كل من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمّة مقتصرة وكفر منهم ساء وَيُسْوَلُونَ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بل وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤهله النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ي فسروا منهم عذاب أليم، أ فلا يتودون إلى الله، أ فلا يتودون إلى الله ويستغفرونه والله. حبن مريما إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام أم ظر كيف نبين لهم الآيات ثم ظر أن يُرْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ وَلَا نفعا. وَاللَّهُ هو الْعَلِيمُ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 بِسَمَاءَ كَانُوا تَرَكَ كَفِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذينَ كَفَروا لَبِسَمَاءَ قَدْ مَثَلَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنفَسَ خِطَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِهِمْ خَالِدُونَ لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أزل إليه ما تأخذون أولياء ولكن كافرون منهم فاسقون. لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَذَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُونَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا نَزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاءَى عُيُونُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن لنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك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 يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام مرضس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرون فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين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 يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيبة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدر وأنتم حرم ومن قتل له منكم متعبد فجزاء مثل ما قتل منا نعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل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 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البدل ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم أبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرتهم ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاملا ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذبا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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضروكم من ضل إذا هتديتم إلى الله لا رجعكم جميعا إلى الله لا جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان لله نرتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله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 إذ قال الحواريون يا عيس بن مرية ما هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إداة من السماء؟ قالتك الله. قالتك الله. قَمَ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدَّ صَدَقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الْشَاهِدِينَ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ أَرَبْنَا أَزِلْ عَلَيْنَا مَا مِنَ السَّمَايِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِيْنَا آخرنا وآية منك ورزقنا ورزقنا وأنت خير اللذيذين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكف بعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين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 عدل بهم فإنهم عبادك إن تعدل بهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم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 وهو على كل شيء قدير